عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم بن الحجاج حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وقال هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضره عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي وهو في الصحيح بقريب من هذا السياق والحديث في صحيح مسلم أن أول من تنشق عنه الأرض أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بطائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فذكر موسى في هذا السياق فيه نظر ولعله من بعض الرواة دخل عليه حديث في حديث فإن الترديدها هنا فيه لا يظهر لا سيما قوله أمجوزي بصعقه الطور هذا التنظير ليس صحيح لأن هذا مختصر من حديث السابق الذي سيذكره فيما بعد حديث أبي بكر حينما لطم اليهودي مجال يهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينها أولياء الله فإني أول من يشك عنه القبر أو قال أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور فالحديث فقط أنه حدث السبب الذي قيل من أجله فالتنظير لا محل له في هذا وقال ابن ابي الدنيا حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر هو ابن دينار عن عطاء ابن جدعان عن سعيد ابن المسيب أنه قال كان بين أبي بكر وبين يهودي منازعه فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه أبو بكر فاتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يهودي أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى متعلقا بالعرش فلا أدري هل كان قبلي أو جوزي بالصعقة وهذا نعم. م... نعم كان قبلي يعني هل بعث قبلي فيه تردد الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان موسى بعث قبله لأنه قال انا أول من تنشق عنه الأرض قال أول من ينفض التراب عن رأسه كما في صحيح المسن. يعني أنه أول من يبعث صلوات الله والسلام عليه هذه فضيلة ولهذا قال أنا السيد ولدي آدم والسيد هو المقدم الذي يقدمهم الفضائل بوالدها ولا شك أنه أفضل بني آدم صلوات الله وسلم عليه لهذا قال ولا فخر يعني لا افتخر بذلك ولكن أخبر بالواقع حتى يرتقد ويعلن لأن هذا لا يعلم إلا بالوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وهو من أمور الغيب أمور المستقبلة ثم قرن بهذا أنه أول شاف وأول مشفع فهو الذي يعني في هذا يسير الشفاعه الكبرى التي لا يستطيع أن يتقدم لها أحد من أولي العزل كما مضى مفصلا فإن الناس يأتون إلى ادم فيعتذر إليهم ويوصلهم إلى نوح ويقول لهم إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا فيأتون إليه ويعتذر ويوصلهم إلى إبراهيم فيعتذر يسوم إلى موسى ثم موسى إلى عيسى ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل هذا ليظهر الله جل وعلا كرامته للخلق ثم الشفاعة الشفاعة هي لله جل وعلا ومضى أن حقيقة الشفاعة هي إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع فالأمر كله بيد الله إذا أراد أن يكلم أحدا من عباده أمره أن يشفع وإلا كما قال الله جل وعلا كل الشفاء كل الله شفاءة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن التضى قال وهذا مرسل من هذا الوجه والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة نعم فلهذا التنظير السابق هذا وجه له لأن الألفاظ تختلف اختلف, اختلف الرواة يعني كل يروي بالمعنى الذي يفهمه ويؤديه إلى على حسب ما يرى أن هذا هو الذي يقتضي التعليم والبلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كون مثلا الرواية تأتي بلفظ الرسول فهذا نادر قليل جدا ولهذا قيل لشعبه أكل ما تحدثنا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لو, لو حدثكم بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدثكم إلا بخمسة حديث قال أو ثلاثة حديث أما الباقي كله بالمعنى والمعنى معناه إذا فهم الإنسان ذلك واداه كما فهم يكفي ولهذا تجد الحديث الواحد عن الشخص الواحد يأتي بألفاظ متعددة فمثلا في صحيح البخاري عن أمضاء ابن حسين قال أتيت إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت فإذا بنو تميم قد دخلوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل الأشاريون من اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا المشرى إذ لم يقبلها أخوانكم بنتني فقالوا قبلنا جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كل شيء ثم اتاني فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لودت أني تركتها ولم أخذ ثم ذكره البخاري في موضع آخر بلفظ آخر ثم ذكره في موضع ثالث بلفظ ثالث وهكذا الحديث ومثلها حديث معاذ ذكره بخاري في ثلاثة في أربعة مواضع كلها مختلفة فعب مختلفة والأمثل على هذا كثيره ولكن رواة الذين يروون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعبرون عن لفظا بمرادفه فالالفاظ المترادفة في اللغة كثيرة فلا بأس بهذا نعم قال وفي بعضها أن اللاقم لهذا اليهودي إنما هو رجل من الأنصار للصديق فالله أعلم مم. قال ومن أحسنها سياقا إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعبون فأكون أولوى يصعبون يصعبون نعم، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بطايمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعقة، أفعقة، فأفاق قبل أمجوزية بص بصعق أمجوزية الطوب. نعم، هذا يعني يصير أوضح من الأول. لأن هذا المعناه أنها صعقة في الموقف صعقة في الموقف وليست هي صعقة في البعث يكون مثلا قوله أنا أول من سشدق على الأرض لا في ليس فيه معارضة في هذا ولكن هذا يقتضي أن الحديث السابقة يعني تخطئة الروات فيها وهذا لا يجوز أن خط الرواة لأن لو مثلا فتح هذا الباب لامكن كل مبطل إن, أن يقول هذا خطأ والرواة تخطأ في هذا ولكن وكل إنسان مثلا يشكل عليه شيء من حديث الرسول يجب أن يكون إذا فهم كلامه ومراده، يتكلم وإلا يسكت قل الله حتى لا يقع في القول على النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ما لم يقل فيكون من الكاذبين ويدخل في الوعيد الذي قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم اقل فليتبوى مقاده في النار قال وهذا كما سيأتي بيانه يقتضي أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة لكن <تصفيق> هذا لا احتجر دليل <تصفيق> لا أبد من أ... أن الدليل على هذا نعم قال وهو صعق آخر غير المذكور في القرآن وكأن سبب هذا الصعق في هذا الحديث يعني تجل الرب تعالى إذا جاء لفصل القضاء فيصعق الناس كما خرى موسى صعقا يوم الطور والله أعلم إذا ثبت هذا كان هذا مخرج ولكن لا بد من إثباته إن هذه الأمور الغيبية لا دخل للعقول فيها وإنما هي تتوقف على الوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد الرأي مجرد مدلا يكونه مثل هذا اشكل هذا الحديث أو هذا الحديث عرض مع هذا هذا لا يكفي نعم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن اسماعيل حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أراني انفض رأسي من التراب فألتفت فلا أرى أحدا إلا موسى متعلقا بالعرش فلا أدري أممن استثنى الله؟ ألا تصيبه النبخة ان بعث قبلي وهذا مرسل ايضا وهو ضعيف ولكنه يوضح السابق اذا ثبت هذا اصبح الكلام في انه كان استعق في الموقف غير صحيح نعم وقال الحافظ ابو بكر البيهقي حدثنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن بشر بن شغاف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 وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو سلمة المخزومي حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله وقال غير أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم أذهبوا إلى أهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظروا أهل مكة فيحشرون معي فأحشروا بين الحرمين وقال أيضا حدثنا الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وهو متكئ عليهما قال هكذا نبعث يوم القيامة وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه, عن نبيه بن وهب عن كعب الأحبار أنه قال ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج صلى الله عليه وسلم في سبعين ألفا من الملائكة يقرونه صلى الله عليه وسلم يوقرونه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا هارون بن عمر القرشي مثل الحديث عن حديث كعب الاحبار هذا يقول من صحفه فعندنا ما يغنينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مثلا إذا كان يروي عن الكتب السابقة فقد وقع فيها التحريف والتبديل والقرآن مهيمن عليها فأقل ما يقال في هذا الذي يقوله كعب اننا لا نصدقه ولا نكذبه ونقول آمنا بما أنزل الله لأن إذا مثلا صدقنا هذا فقد نصدق بكذب وكعب الأحبار يأتي بأشيء عجيبه وغريبه وكتب التفسير وغيرها مملوءه من أخباره وبعضها باطل قطع وبعضها يتوقف فيه فالمقصود أن الذي يروى أن كعب وغيره يرويه كعب وغيره من الكتب السابقة أقسام ثلاثة اسم يكون موافقا لما عندنا من كتاب الله أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نؤمن به لانه موافق لما عندنا وقسم يكون مخالف لذلك فهذا لا نؤمن به ولا نصدقه وقسم لا مؤمن لا موافقا ولا مخالفا فهذا نسكت ونقول آمنا بما انزل الله لا نؤمن به ولا نكذبه فهذه الأقسام التي يمكن ان تقال في ما يقوله كعب وغيره من أهل الكتاب نعم قال واخبرنا هارون بن عمر القرشي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن سالم عن يونس بن, يو عن يونس بن سيف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس رجالا و رجالا وأحشروا راكبا على البراق وبلال بين يدي على ناقه حمراء فإذا بلغنا مجمع الناس نادى بلال بالأذان فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صدقه الأولون والآخرون وهذا مرسل من هذا الوجه ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر اول من يكسى يومئذ من الناس هو حفاة وغرلا لانهم يخرجون من قبورهم ليس معهم شيء ف... يحشرون كما ولدوا إلا أنهم على هيئتهم يوم يموتوا فيخرج الإنسان من قبره كما أدخل فيه غير أن الحياة كملت فيه فيسيرون هكذا حراتا حفاتا غرلا غرلا معناه غير مختونين يعني الشيء الذي قطع من البدن يعاد اليه فيصبح على القته التي خلقه الله عليها يوم ولد ولكنه على هيئته وصفته يوم مات ويكون الرجال والنساء كل الخلق هكذا ومع ذلك لا أحد ينظر الى احد قالت عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول نزحشرون حفاة عراءة ورلا وفي رواية بوهما قالت يا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الامر أشد من ذاك لا أحد يهمه النظر وإنما كل واحد شافص بصره قد وصلت وصل يعني قلبه سد حنجرته من الخوف فهم خائفون وهم مثل ما قال جل وعلا أنه لا تسمع إلا همس يعني يسيرون هكذا بلا كلام والهمس هو صوت الأقدام فقط ما تسمع إلا صوت أقدامهم لأنهم يعلم كيف المصير إما إلى الجنة أو إلى النار وتيقنوا هذا تماما نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا قال فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف بالعورات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه أمر يعني يلهيه ويشغله عن النظر yeah. ما أحد يهمه النظر وإنما تهمه نفسه قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن ذاب الله شديد يعني تشاهده كأنه سكران ليس معه أقل ولكن الواقع أنه ليس فيه سكر وإنما فيه الخوف الخوف الشديد الذي استولى عليه نعم قال وأخرجاه في الصحيحين من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ من النخع قال سمعت سعيد بن جبير يحدث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاء, سيجاء بأناس من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فلا أقولن أصحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما احدثوا بعدك فلا أقولن كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما, تف... فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قوله العزيز الحكيم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة هذا يعني أصحاب الردة الذين رتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب لما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام كلهم كل جزيرة العرب دخلت في الإسلام ولهذا سمى أهل السير والتفسير والحديث السنة التاسعة سنة الوفود السنه التاسعة من الهجرة سموها سنة الوفود لأن كل قبيلة تكون وفدا ترسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره باسلامهم فعم دخلوا في الدين أفواجا فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرجوا من الدين أفواجا كما دخلوا فيه فلم يبقى إلا المدينة ومكة والطائف ثبتوا على الحق أما البقية فارتدوا منهم من ارتد بأن قال لو كان نبيا ما مات هذا زعم باطل ان كل مخلوق إن يموت الرسل سبقوه وماتوا ومنهم من قال لا نؤدي ما أمرنا به يعني ابوا أنهم ينقادوا وأبوا أن يؤدوا الزكاة واختلفوا أيضا في هذا منهم من قال ان الزكاة نظيره الجزية فلا نؤديها ومنهم من قال الله جل وعلا يقول وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم وأبو بكر صلاته ليست سكن لنا فلا نؤديها وإنما نفجقها بأنفسنا أو ناخذها نحن فاختلفوا من هذه ولكن الصحابة تفقوا على قتالهم جميعا وقد اختلف أول الأمر الصحابة فيهم كيف نقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوها منعوني من دمائهم واموالهم الا بحقها فقال رسول ابو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة من حقها لأقاتلنهم لو منعوني عناطا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجمع الصحابة على ذلك فقاتلوهم ولمفجق بينهم وحكموا بأنهم ساو جده وحتى ان ابي بكر رضي الله لما تاب من تاب منهم ما قبل ذلك حتى يشهدوا ان قتلهم في النار وأن قتل المسلمين في الجنه فتعرف انهم كانوا على الحق فهؤلاء هم الذين يقال لهم لم يزالوا بعدك مرتدين أما الذي يزعم أن الصحابة أنه مرتدوا فهذا كذب وزور والصحابة هم الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين فلهذا ما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم عن قبيل مرضه قليل جهز جيشا بقيادة أسامة زيد. لينتقم من الذين قتلوا أباه والقوات الذي معه يوم مؤته فمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج اسامه بالجيش فخيم في الجرف فصار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم أمرك أن تذهب فيقول كيف أذهب وأنت في هذه الحالة أسأل الركبان عنك فيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المؤرخين الذين لا يتوقون الخلاف يقول ان ابا بكر معهم وعمر ولكنه ولكنهم تخلفوا هكذا يقول الرافضه والصحيح ان ابا بكر ليس كيف يكون معهم وهو الذي يقول له الرسول مروه أن يصلي بالناس في مرض موته أما عمر فقدروا أنه كان معه في جيش أسامة ولكن أبا بكر لما استولى وصار وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وابوي ابي خلافة قال الصحابة لأبي بكر كيف ترسل هذا الجيش والناس العرب حول المدينة مرتدون نخشى انهم يهجموا علينا ونحن بحاجه الى هذا الجيش يدافع عن المدينه وقال والله لا افل افل رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو رايت النساء تجر بها لم أثني هذا الجيش وصار في هذا خير كثير لانه لما سار قال الناس لو لم يكن عندهم قوة ومنعها ما سيروا هذا الجيش فخافوا فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم لما توفي ارتد الناس الذين ذكر الله جل وعلا أنهم دخلوا في الدين فأجوه قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا قال الذين دخلوا فيه افواج سوف يخرجون منه أفواجا خرجوا منه فمنهم من أرجع بالقوة ومنهم من بقي على ردته ومنهم من قتل مرتد وهؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة ويقال له صلى الله عليه وسلم ما تدري ما فعلوا بعدك لم يزالوا مرتدين على اعقابهم نعم قال ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة وهو في الصحيحين من حديث من حديثه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاتا عراتا غرلا ورواه هذا يعني الحشر الذي مر معنا نوعان حشر للأحياء قبل الصور وهذا الذي يكون قبل الشام يحشرون إلى الشام واخره أن النار الذي تخرج من قاع عدن تحشرهم تسوقهم الى الشام وهم الذي مر على انهم يحشرون على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاث على بعير وعشر على بعير وبقيتهم تحشرهم النار فهذا حشر قبل النفق الصور في الحياة الحشر الثاني القسم الثاني بعد البعث من القبور وهذا يعم الخلق كلهم يجمعون في صعيد واحد فيحاسبهم الله جل وعلا ويجازيهم بأعمالهم ولكنه يوم عسير على الكافرين غير يسير وهو كما سبق وصفه بالشدة والأمور التي تكون مهولة وأمور مخيفة جدا ووقوف طويل وشمس دانية وعرق كثير مع الجوع والعطش ولا أكل ولا ظل ولا راحة ولهذا جاء أن بعض الناس يطلب القضاء ولو إلى النار لشدة ما هم فيه يعني يمكن كأنهم يتصورون أن هذا الموقف أشد من الوقوع في النار فهو أمر شديد جدا يجب على العبد أن يخاف ربه وأن يسأله النجاة والإنسان ضعيف لا يستطيع عذاب الله عذاب الله شديد قال ورواه البيهقي من حديث هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون حفاة عراة غرلا فقالت زوجته أينظر بعضنا إلى عورة بعض فقال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وابو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد عن أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء قال فيلجمهم العرق من شدة الكرب ثم يقال أكسوا إبراهيم فيقسى قبطيتين من قباطي الجنة قال ثم ينادى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيفجر له الحوض وهو ما بين ايله إلى مكة قال فيشرب ويغتسل وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطش قال ثم قال قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكسى من حلل الجنة فأقوم عن أو على يمين الكرسي ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيره فيقال سل تعطه واشفع تشفع فقام رجل فقال أترجو لوالديك شيئا قال إني شافع لهما اعطيت أو منعت ولا أرجو لهما شيئا قال البيهقي قد يكون هذا قبل نزول النهي عن الاستغفار للمشركين والصلاة على المنافقين وقال القرطبي وروى ابن المبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال اول من يكسى الخليل قبطيتين ثم محمد حله حبره عن يمين العرش وقال ابو عبد الله القرطبي في كتاب التذكره وروا أبو نعيم الحافظ يعني الأصبهاني من حديث الأسود وعلقمه وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى أقس خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه قياما لا يقومه أحد غيري يغبطني فيه الأولون والآخرون قال القرطبي وقال الحليمي في منهاج الدين له وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم ثم محمد ثم النبيون ثم المؤذنون وذكر تمامه ثم شرع القرطبي يذكر المناسبة في تقديم إبراهيم الخليل عليه السلام في الكسوة يومئذ من ذلك أنه أول من لبس السراويل مبالغة في شدة الحياء والستر وأنه جرد يوم ألقي في النار والله أعلم وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي ويس حدثني أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن فودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم العرق فبلغ شحوم الاذان قلت يا رسول الله وسوءاتها وسوءاتاه ينظر بعضنا إلى بعض قال يشغل الناس عن ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه اسناده جيد وليس هو في المسند ولا في الكتب وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن سليمان حدثني محمد بن, موسى بن أبي موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراه كما بدأوا قالت أم سلمة يا رسول الله هل ينظر بعضنا إلى بعض قال شغل الناس قلت وما شغلهم قال نشر الصحف فيها متاقيل الذر ومثاقيل الخردل وقال الحافظ أبو بكر عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراتا غرلا قال البزار احسب أن عمر أن عمر بن شبه غلط فيه فدخل عليه مثل حديث في إسناد حديث وإنما هذا الحديث عن سفيان الثوري عن مغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وليس لسفيان الثوري عن زبيد عن مره عن عبد الله بن مسعود حديث مسند وهكذا رواه ابن عب الدنيا عن عمر ابن شبه به مثله وزاد وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة سئلت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف يحشر الرجال فقال حفاة عراه ثم انتظرت ساعة ثم قالت يا رسول الله كيف يحشر النساء قال كذلك حفاة عراه قالت واسو أتاه من يوم القيامة قال وعن أي ذلك تسألين إنه قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا قالت أي آية يا رسول الله قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر وهو ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراثا غرلا فقالت عائشة والنساء بأبي أنت وأمي فقال نعم فقالت واثوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي شيء عجبت يا بنت أبي بكر فقالت عجبت من حديثك يحشر الرجال والنساء حفاة عرات غرلا ينظر بعضهم إلى بعض قال فضرب على منكبها فقال يا بنت أبي قحافه شغل الناس يومئذ عن النظر وسموا بأبصارهم إلى السماء موقوفون أربعين سنة لا يأكلون ولا يشربون شاخصين بأبصارهم إلى السماء أربعين سنة فمنهم من يبلغ العرق قدميه ومنهم من يبلغ ساقيه ومنهم من يبلغ بطنه ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف ثم يترحم الله من بعد ذلك على العباد فيأمر الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السماوات إلى الأرض حتى يوضع عرشه في أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم تعمل فيها خطيئة كأنها الفضة البيضاء ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش وذلك أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تعالى فيأمر مناديا فينادي بصوت يسمعه الثقلان الجن والإنس أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان فيشرائب الناس لذلك الصوت ويخرج ذلك المنادي من الموقف فيعرف المنادة, في... المنادة نعم ويخرج ذلك المنادة من الموقف فيعرفه الله الناس ثم يقال يعرفه الناس يعني يعرف الناس به نعم ثم يقال تخرج معه حسناته فيعرف الله أهل الموقف تلك الحسنات فإذا وقف بين يدي رب العالمين إلى أين أصحاب المظالم فيجيون رجلا رجلا فيقال له أظلمت فلانا كذا وكذا فيقول نعم يا رب فذلك اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فتأخذ حسناته فتدفع إلى من ظلمه يوم لا دينار ولا درهم إلا أخذ من الحسنات ورد من السيئات فلا يزال أهل المظالم يستوفون من حسناته حتى لا تبقى له حسنة ثم يقوموا من بقي ممن لم يؤخذ شيئا ممن لم يأخذ شيئا فيقولون ما بال غيرنا استوفى وبقينا فيقال لهم لا تعجلوا فيأخذوا من سيئاتهم فترد عليه حتى لا يبقى أحد أحد ظلمه بمظلمه فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك فإذا فرغ من حسابه قيل إرجع إلى أمك الهاوية فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ولا يبقى يومئذ ملك ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا بشر إلا ظن بما رأى من شدة الحساب أنه لا ينجو إلا من عصمه الله تعالى هذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى يعني فأنا هذا أن الحساب أنه يكون لأفراد كل فرد يحاسب بنفسه والله سريع الحساب وقد في الصحيفين من حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشم منه فلا ينظر إلا ما قدم فينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق كمرة يعني ونظره يمين وشمال شمال كهيئة الحائر الذي لا يدري أين المخرج لأنه لا بد أن يحاسب بأعماله ويسائل ومع هذا الخلق كلهم يحاسبون في آن واحد كل واحد يظن أنه يحاسب وحده والله يحاسب الخلق جميعا لأنه جل وعلا على كل شيء قدير وليس لأفعاله شبيه بافعال خلقه كما انه ليس بصفاته شريف بصفات خلقه تعالى وتقدس اما قوله انه يؤتى بالعرش فيوضع في الارض في ارض بيضه العرش هو اعلى المخلوقات وأكبرها واعظمها ولكن الله جل وعلا يكون عليه يوم القيامه وهو فوق كل شيء كما انه الان هو مستوى عليه هو فوق كل شيء. سبق أيضا نقولنا أن مثل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقول ان الله ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. فيقول هل مستثفن فيوفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيوتاب عليه إلى أن يطلع الفجر؟ هو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه فوق سماواته كلها لأنه جل وعلا العلي العلا ولا يجوز أن يتصور الإنسان أن شيئا يكون فوق الله لا ولا غيرها أو شيء يحيط به تعالى وتقدس فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء قد قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره يعني ما علموا عظمة الله ولا قريبا من ذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفلك يعني المخلوقات كلها بمن فيها يطويها بيده فتكون صغيرة يثبت لي كيف يتصور؟ أن شيء أن يقله أو يضله تعالى وتقدس فيجب أن يعلم هذا ويعتقد أن الله هو الكبير المتعاد وهو العلي العظيم صلى الله جل وعلا أن يرحمنا يوم الحشر وأن لا يجعلنا من المفضوحين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ورسمه محمد